الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء و ائمه اجمعين أما بعد فيسر فيسرون في هذه الليلة المباركه ليلة السبت الثاني عشر من شهر محرم 32 و 400 ان نستضيف الشيخ, الشيخ علي ابن يحيى الحدادي في لقاءات السلفيه التونسيه ولقاؤنا اليوم بعنوان معامله الحكام فليتفضل جزاه الله خيرا مشكورا ماجورا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله الله شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ترى يا انا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا له واشهد ان محمد بن عبد الله صلى الله عليه طالاني واشهد وسلم تسليما قلنا ذات خاطم الله سبحانه وتعالى شكرا ما يسر ان يلقى هذا اللقاء المبارك فايل المولى ان يجعل له لقاء ولكم تمنى وسلم مجيب كما سمعنا فان عنوان اريد التكلم بشانك بشان موضوع التكامل مع وراث الذمار بلا شك ان الموضوع بالغ الاهميه الدراسه المحله ان يكون تعامله مع الناس مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتئيا عثار السنة هذه الأمة لنا الصحابة والتعبعين لهم بإشكام لان الخلاص ولادته الرسالات انما في كتاب الله وفي سنه نبي صل الله صلى الله عليه وسلم ان يكون شاعا مخرج من الله من سنه الرسوله كلام النبي صلى الله عليه وسلم واجوال الله عليه اجمعين ان الله سبحانه وتعالى قد ورانا في كتاب الكريم ان نحن اولياء ولاه مؤمنون قال الله عز وجل اي والله من امن وطاع الله وطاع رسوله وطاع الالمينكم فامر سبحانه وتعالى بطاعته طاعه مطلقه فامر بطاعه نبيه صلى عليه وسلم اي طاعه مطلقه وعطف على طاعة الله وطراق رسوله طاعة الأمور ولم يذكر بالتصريح النصرة قطيعه حيث منها قاله أولي الأمر لذلك إشارة الى ان طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فطاعتهم عجبة ولكن بشرق ان تكون في معفية الله او في معفية رسوله صلى الله عليه وسلم ودعا في سنة النبي صلى الله عليه و كله التصريح دعاء المعنى فقشبت عنه صلى الله عليه و من منه مقام إلا ما في المعروف وثبت أيها عنه صلى الله عليه و كله منه مقام لا طاعة من مخلوق في معصية الخالق وثبث عنه صلى الله عليه وسلم أن طاعة ولاس الأمور هو من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فانت حينما تطيع لولاة أمرك في معصية الله امتسالا لما ثبت في الكتاب والسنة من وجود لقاعتهم فإنك إنما تنتفل أمر الله وعمر رسوله صلوه عليه الصلاة وفي هذا المهنة يقول عليه صلاة السلام من أطاع فقد أطاع ومن أطاع عنه فتنطاع الله والمقصود كما تقدم في غير معصية الله جل وعلا فهذا من الحقوق التي لهم وقد جاء فالأمر ببدل مخلوحة للأرض فكثت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث هذه الرقية سمين يعوث الدار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن القهام الدين النصيحة قال لنبينا يا رسول الله قال لله اول كتابه ورسوله وولي امر المسلمين لكم. في هذا الحديث يوضح النبي صلى الله عليه وسلم المكاره العظيمه للنخوه حتى جعل الدين كله هو النصيحة إشارة إلى هميتها وإلى عظيم مكاينتها كما في الحديث الآخر الحج عرفه وأنه من أهم أجزائه وعظم أركانه لحيث يفوت من فاته الوقوف بعضفه والنصيحة الخير عن الغير او يرادة الخير عن الغير المنصوص الامر وهي تختلف في حقيقتها لمن تذل له النصيحة والنصيحة لله عز وجل تكون بإفراده بالعباده وبطاعته سبحانه وتعالى واجتناد معصويته والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون بالإيمان برسالته وامتسان أوامره استنلاذ نواهيه ومحبته صلى الله عليه وسلم محبه دنيويه تفوق محبه الانسان نفسه إلى غير ذلك الحقوق التي امر الله ان زوجنا بها لنبيه صلى الله عليه وسلم والنصيحه لكتاب الله فثابروا بالامان به وطيلوا رسله وافهموا معانيه وان امن بما فيه والنصيحه لامه المسلمين تكون دي اعتقاد بني اتقاد بالاتهم في المعروف وتكاليف القلوب عليهم وذنبه قلوب, قلوب الرعيه على وريان الذين وكثر من وعدم نشرها بين الناس حتى لا يكون في نشرها وفي اثاره القلوب على ولي الأمر فينتج بسبب ذلك من أصدرهم فكرة الشيء العظيم والنصيحة لعامة المثلين تكون بتعليم جايلهم وتذكير غافلهم والامر بالمعروف والمعروف المنكر والمواساة المحتاج في عين ذلك من صور البر والبغل والإحسان فالمقصود ان النصيحة لمناثبهم هو من اعظم ثقوقهم على رعيتهم والنصيحة تشمل كل الثقوق التي دلت عليها النفوف الشرقي ومن فور التعامل في التعامل مع ولاف الأمور الدعاء لهم بالعافية والصلاح وحسن الزيطانة ونحو ذلك من المدعية الطيبة الدعاء لهم تأخذوا في المفرحة فهم <تصفيق> أن نعور بها ولذلك نجد العلماء الذين تعرضوا لصرح عديد الدين المفرحة يذكرون من جملة المفرحة لولاك المهور الدعاء لهم فقد ذكر الامام البخاري رحمه الله في عقيدته التي نص في اولها انه طاف بجملة من بلدان العالم الكلام وفتقى بكثير من العلماء فلن انهم يختلفون في نصرائل وساعتها رحمه الله ثم ذكر اخرها الدعاء لولاة عمور المخمين وقد نصى الضعار في شوح السنة على ان من على ما فيه الدعاء لولاة عمور من العلامات اهل البدر الدعاء على هناك امورهم وكذلك في تعامل المشروع مع ولاه امور المسلمين الصبر على ما وقع منهم من الجور الظلم ومخالله الانحراف وذلك ان جور الحاكم وظله الانحرافة لا شك انه منكر وفعل. ولكن التعامل مع هذه المسجد يكون بالطريقة التي لا يترتب عليها أفتار أكبر ونهذا جاءت النصوص آمرة بالخبر فإن وقوع المسجد في علاقه او اثنين او ثلاثة من الرعية ونحو ذلك اعوان بكثير من نفسدتي ترك الصبر على جورهم وغنهم لان الرعية اذا لم تصدر على ما قد يقع منهم من للجور والبني والعثرة فان ذلك يؤدي في منشكنا ومزعب اليد في الاطراح الحروب ينتي تتفتق بسببها كثير من الدماء ويضطرب بها الامن ويحصل من الشر والسفاد مضعاف اضعاف, أضعاف ما كان موجودا فتنة الخروج عليه لقد اخبر مريك سولاه رأيه واته انه من بعده اثر ولكن في الوقت نفسه امر بالصدق فقصدت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انما خمسه تكون بعد يساره فخ بروح التتركونه الحق فاكبر الوقوع لشر هو من الراي الشفاه ولكن امر بنفخ الصدر يعني بذلك كشفه من يدعى للخروج عليهم وكف اللسان على التأليذ عليهم وفي صحيح نسلم للخديثة في ريضة ان رسل الله عليه وسلم حتى ولو حصل من الولي الامر ضرب الظهر او اخو ان الوراس الامور علينا حقوقا كما ان لنا عليهم حقوقا ايهم والواجب على كل من الظهرون ولكن اذا حصر الخلق منتغني ولي الامر وقد صار في اداء الحقوق التي عنه تجعل رأيك فان ذلك لا يسوره من الرعية تقصر في الحقوق التي عليها فقد سئل صلى الله عليه وسلم ورأت إذا ولي علينا هنا يبنعون حقنا ويسألوا أنا حقهم فقال صلى الله عليه وسلم وتعطوهم حقهم وصلوا الله الذي لكم او كما قال عليه الصلاة والسلام وفي حديثه بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أخذ البيعة على أصحابه ان في المنشط والمكره وينخلو العصر واثارث عليهم قال الأمر الا نلاقي الامر غنه الى ان تخوفوا رءا عندكم فيه من الله برهانا فلن ياهل لنقبل غيئة والخروج عليهم إلا إذا حصل القفر الدواح الذي عندنا فيه من الله الغرام ولا شكة هذا القفر يجب سوافرها له يحصر طوض المتغطبة عليها منازعة الأمر أهلهم والخروج عليهم ولكن من الذي يقرر أن هذا كفر ضواح وأنه قد قام عليهم فرآن من الله هذا مرجع فيه العلم الراسخون فيه لا مجرد عنصاف المتعلمين واصحاب الحماسات والعياطس وقد وصل العلم انه حتى وان حصل من من الحاكم القبر البواح فان ذلك لوحده لا يصور الخروج عليهم حتى ينضم اليه القدرة على تعييره بخير منه دول ان يحصل في المسلمين فتمة وضلاء ويراعة دماء واضطراضا في نظامهم لأن ذلك يجب من السفاد والشيء يمكنه من الأمور المهمة التي ينبهي المؤمن معرفته في هذا الذات أنه إذا حصل من الحاكم خلل وخطأ سأوصح إجاء الطاق المقلق في رأيته فإن الرؤية علي أن هذه المعطية وأن تكهر ولكن لا تتخذ من هذه المعطية مصيلة وسببا تسلنا من خروج عليهم فلحن نكرر هذه المعصية ولا نطيعهم فيها ولكن لا ننزودا من طاعة ثم نسعى في إصلاف هذا الخلب وتقويبه وتعديله ولكن بسنوك الطريقة السرعية وللطريقة الأقليم علموا ناصحة السرية كما فبث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمن كانت عنده نصيحة الذي قلت عن أن يناصح وعادم الى صدتها ايضا من صميع الصحابة مع ولاة امورهم فان يوجد تفصح حلم عن مكسامة الزيت لما طلد منه ان يدخل على اسمان سيناصحه في مسألة من المفاعل فقالهم أسامة إني لا أكلمه حين بيني وبينه دون أن أفتح بابا لا أحب أن أكون أول من هقعه يعني لذلك رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يسكت عن بدر في بليد الإنسان فإن هذا من الحقوق التي أوجدها الله حدع في العلم ولكن هذه المسيحة تكون لا بالعافي العالم ثم أترى سامة الله لا يحب ان يكون الامر من يقوق اعراب الباء يعني باب اللخيقه العالميه باب التشهير بولي الامر الا لو علم رب الله ان واربا ان سلوك عربي طيب باب التشهير العلل باخطاء ولي الامر ومعاربه ومخالبه اذا وزيبه. انها وسيلة لفتح باب الفترة عن المخلوم ولهذا لما فتح هذا الباب عن الشر والكتبة والعواء اقصى ما حصل في المصنون من الكاليد على غسلان رضي الله عنه والاجتماع على على الخروز عليه إلى أن تفك دمه رضي الله عنه أرباح شهيدا مظلومة فأخبار ساكن تعالج ولكن بالنصيحة الشرعية المذنية على المناصحة الخرية فلم كان يستطيع أن يفعل هو بنصيح اولين امر يكون هو من اهل النجاء والمؤمن ولا خيارك من يخور له والخوف لله ام يجالفه فصائر وجهه ينفح ونحدق في بيان الحق مع اولين امر وناسنا ونصيب الحسن ومن كان لا يستطيع نصيب الرجل ولكن يستطيع ان يصل الى من يصل الى وليه امر انه يصل منه على اصارها وتفليعها لولاة لولاة الموار حتى يعالجوا خطر ينعني بالخطأ ووصلح الخلم فهذا هو المطلوب المعموم وان بقي الخلم على خاله فانك يا عبدالله تكون قد البيت الذي عليك وبريات ذنتك ولا يحل لك. ان تتخذ من عدم تمشيذ ولي الامر لنصيحتك ان هذا ينافي مقفوضا المقفوضة كما انه دليل والله اعلم على سوء ان شاء لما شهر لي عمره ونشر هذا العيش في حقه الا شاع فقلت الصوفي والاكل قول لعيله محرره شكراً إلى صلى وسلم وفصروا إذا بأن هذاك أخاك بما أقرأ فإذا كان هذا الذي اغتلته وذكرت مساوئه والتي يكون من أولا في لا شك ان قرار الغياسه واشرها السيء سيكون اكرم من, من عامه الله وكلاهما خطر وكلاهما معصيت ثم ولكن ولي ولي الامر يرتب عليه ضوء رؤية لولي الهدد وبذلك يكون وصيلة من وسائل وخروط العلم شعر المسلم أن يحرم لسانه يطلق القول هو الأثيامر لنشر مأيبهم ومحاربهم ولو كان بدافع الغفض من الله على محارب الله فهذه معاني الطيبة هي الغير على محارب الله يجب ان توبط ضوابك الطرأ فإلا ستعدي إلى أواقب وقيمة فالنصيحة لنسيء والإقواء عن الذين يستنعون العظم الكلمة نظوم طريقة السبب الصالح التعامل مع أولاة المسلمين فإنها الخير والرشد والهدع والطبو الذي تتحقق به المصالح العاجلة والعاجلة والخاصة والعامة كما ان في مخارقة منهجهم من التأليب عليهم والخروج عليهم سواء بالقرض او باللسان او باليد كل ذلك يترتب عليه عن الكبير اسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمر الصالح وأن بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وكلم ونزوم من هذه السمش إنه سميع مجيب وقابل أن أخطم كلمتي وحبا نذكر لانه متى ما اشكل علينا امر ونصينا في هذا كفايل فضاء فعلينا بوجود اله من العلم قال الله عز وجل اصداد واهل الزهن ان لا يتعلم وقال خائر الاتصاد الحمد لله بعد العقر ليسر فنتصل بكبار علماء مصمومين المعروفين بالرفوخ اشتعين الكتاب والسنة فنطرح عليهم مشاكلنا وعبذتنا ونأقذ عنهم الفتوى والقوجيه حتى نكون على بصيرة وعلى بيّنة من أمرنا فإن الخوارج إنما ظلوا وانحرهوا حينما لن يرجعوا إلى علماء الأمة الذين كانوا في زمانهم وهم علماء أصحاب رسول الله عبد الله يقولهم بل سلكوا طريقا اوى طريق العقل انما سلكوا طريق العواطف والاراء والاهواء ظنوا بعالم بعيدا ولحظوا نقشه على تفصيله اذا تركنا احنا الامر فوا مع غيرنا الا هو ان ان في مثل ما وقع فيه الخوارب فيا ايها الاخوة علينا جميعا التحلي بالقبر والرفق لنا وتوخي لجوم الطريقة الشرعية خالفت الاهواء علينا فط الاسباط ب اهل الالم والخنة والرجوع اليهم وناسيا منها كابر من اهل الرسول في العلم الصرعي اعلم الله واعلم وصلى الله وسلم مبارك على عذي محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته que la munko en tu hogares